بسم الله الرحمن الرحيم الف الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل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 ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لَا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبئ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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقينا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 وما اختلف الذين أوتوا إِلَّا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سري الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن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 وغرهم في دينهم ما كانوا يفتعون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني محببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطير الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 أعوذ بها بك وذريتي من الشيطان الرجيم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 فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ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 يَا مَعْبُودِي مَنْ قَنُونْتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَنقُلُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآلة لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي مِنَ التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قَالَ الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون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 جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وانا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبته فنجعل لعنه الله على الكاذبين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 قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَيَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَانٍ يُؤَدِّي إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا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 وَإذ أَخَذَ اللَّهُِي ثَاقَ النَّ بِّينَ لَمَا آتَيتُكُم مِ كِتَابِعوا وَحِكمَةٍ ثُ جَاءْكُمْ رَسُولُ مُصَدِّ قُلِّمَا مَاعَكُم لَلتُؤمنِن النَّبيِي وَلَتَصُرٌ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 وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما الكفر بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 وما كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولن افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 إنِ أَْوَلَ بَيتِ أُضِعَ الناسَِّ الذي ببَككَتَ مباركَ وَهُدَ لعامين فِيهِ آاتُم بَينَةُم م قامُهِ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 أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تباغونا عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون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 ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ هُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ هُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ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 قُنتُم خَيرَّة أُخْرِرجَة لنَّاسَِأمرُرونَ بالِالمَعْرُوف وَتَهونَ عَنِ الْ المُم كَرِ وَتُؤ مِونَ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 ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بقضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذَلِكَ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يملكون لكم خبا لا ود ما عنتم قد بدت البغضاء وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وإذا لَقُوكُمْ قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسقهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ قَطَعْتُمُ الْعَهْدَ يَا مُوسَىٰ وَإِذْ بَوَّأْتُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هم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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم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 هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِمْسَكٌ قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قُرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّقَ الْكَافِرِينَ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 وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعوفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين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 حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم مِنْ بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة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 وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَمَا كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يطلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ لِضْوَالَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعون اطوال الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إلا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 واللهَّهُ بِماَا تعملونَ خَبلََض سَمَِ اللهَّ قَوْ الذي نَ قالوا إِ اللهَّ فَقِيون وَنَحْنُ أَغْنياَا سَنَكتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَهُمُ الأأَبِيَاء بِغَيْرِ حَّ وَنَقُ ذُوكُ عَذاَبَ الحَريق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 وَإذ أَخَضَ اللَّ مِن ثَاقَل الذي نَأُْنتُ الْكِتابابَلَةُ بَيِْن النَّهَُّاسِ وَلَا تَكْتُمونَهُ فَنَبَذُهُ وَرَا أَظُور وَشْتَرَوا بهِ ثمَمَنًا قَليِيلَ فَبِسَّمَا يَشْتَرُون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قَدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض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 ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عن سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ الْمِهَادِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ